صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لا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 وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ بِنِقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا اشد منهم قوه وأثار الارض وعمروها أكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها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 تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه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 هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء فيما رزقناكم فأأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا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 مُنِبِينَ إلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَةً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ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 وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أَوَلَمْ يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء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 وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك, فأولئك هم المضعفون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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.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 ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته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 فجاءوهم بالبينات فانتقمنا, فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه